لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحب العلماء على الهدى فاستحب العلماء على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونذجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.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 وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطقك لشيء وهو خلقكم وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون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 لهم فيها دار خلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والانس نجعلهما تحت أقد منا تحت أقد منا من الأسفلين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 فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يَلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَأَمَّا يُنذِرَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَذِرَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤس قنوط ولئن أذقنه رحمة منا من بعد ضرر أمسته لا يقول أنها ذا لا يقولن أنها ذلِي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسناء فلن أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ